أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون أنفلام تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين إنّا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنّا أنزلناه قر آية عربية لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون إن آذلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين يا إني رأيت رأيتهم لساجدين رأيتهم لي يا أَبَتَ إني رَأيتأَ أحدَدَ عشََكَوكَبَ وَشَّمسَ وَالقَمَ رَ رأيتهُم لساجين يا أَبَتِ إني رَأيتُ أَ أحدَد عشَكَوكَبَ وَالشَّممسَ وَالقَمَ رَ رأيتُهُم أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأيتهم والشمس والقمر لساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك, على اخوتك فيكيدوا لك كيدا على اخوتك فيكيدوا لك كيدا على اخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فياكيدوا لك كيدا على إخوتك فياكيدوا لك كيدا على اخوتك فياكيدوا لك كيدا لا تقصصوا على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث الأحاديث الأحاديث ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وإسحاق وعلى يعقوب وعلى يعقوب كما أتمها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 ääytä lii saihin, vaihutin, ääytä lii saihin, vaihutin, ääytä lii saihin, السائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبه عصبه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبه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 يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائلٌ منهم لا تقتلو يوسف وألقوه في غياب الجب يلتقطه إن كنتم فاعلين الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم لا تقتل يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين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 يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوه في غيابة التب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا ما لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون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 أرسلهم عنا غدا نوتع ونلعب وإن له لحافظون. أرسلهم عنا غدا يوتع ويلعب وإن له لحافظون. أرسلهم عنا غدا نوتع ونلعب وإن له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وأنتم عنه غافلون وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إنني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يكله الذيب وأنتم عنه غافلون. وأخاف أن يكله الذيب وأنتم عنه غافلون. قال إنني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يكله الذيب وَأَن وَمَنْ هُوَ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالَ إِنِّي لَأَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون إنا إذا لخاسرون إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب غيابة أي يجعلوه في غيابة الجب وأجمعه أي يجعلوه في غيابة الجب غيابة الجب وأجمعه أي يجعلوه في غيابة الجب غيابة الجب أي فِي في غياب الجب وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عيشاء يبكون أباهم وعيشاء يبكون Ojaa ojaa ojaa ojaa ojaa ojaa ojaa ojaa أباهم عيشا أيّاً بكون وجيء أباهم عيشا أيّاً عيشا قالوا يا أبانا Never heaven and a step before the rock neu sufain the matter in Fechel Fechal with Vib Alluya Nether Haben and ما يوسف عند متاعنا فأكله الذيب الذيب قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ بمؤمن لنا ولو كنا صادقين و جاءوا على قميصه بدمن كذب و جاءوا على قميصه بدمن كذب وجاءوا وجاءوا قَمِيصَهُ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجِيءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجِيءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا سَوَّلَتْ لَكُم أَنفُسُكُمْ أَمْرًا سولت لكم أنفسكم أمر. قال بل سولت لكم أنفسكم أمر. قال بس سولت لكم أنفسكم أمر. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأذلاد الوه فأرسلوا والدهم فأذلاد الوه وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلاد الوه فأدلاد الوه وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلاد الوه فأدلاد الوه وجئت سيارة فأرسل والدهم فأذلاد الوه. وجئت سيارة فأرسل والدهم فأذلاد الوه. وجئت سيارة قال يا بشراي هذا غلام يا بشراي هذا غلام يا بشراي هذا غلام قال يا بشراي هذا غلام يا بشراي هذا غلام واسروه بضاعه بضاعه واسروه بضاعه والله عالم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة معدودة دراهم معدودة وشروه بِثَمَنٍ بخس دراهم معدودة وكانوا فِيهِ مِنَ الزاهدين فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه عزاءا يفعنا أن تتخذه ولدا لامرأته أكرم مثواه عزاءا يفعنا أن تتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا او نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مسرى امراته اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن, عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لامرأته أكرمي مثواه عسى أن أو نتخذه ولدا أكرمي مثوئه عسايأي ينفعنا أو نتخذه ولدا لامرأته أكرمي مثوئه عسايأي ينفعنا أي ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ألا ولنعلمه من تاويل الأحاديث وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث في أرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث, الأحاديث. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما أتيناه حكم وعلماء ولما بلغ أشده أتيناه حكم ولما بلغ أشدّه آتيناه بحكمه وعلمه حكمه وعلمه آتيناه آتيناه حكمه وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيتلك وقالت هيتلك وقالت هيتلك هيت هيت وغلقت لباب أبواب وقالت هيت لك قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي مثواي إنه ربي أحسن مثواي مثواي إنه ربي أحسن مثواي, مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه لولا أرآ برهان ربه لولا أرآ برهان ربه أرآ برهان ربه ارْزَاقُ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَوْلَا ارْزَاقُ بُرْهَانَ رَبِّهِ رِئَابُ بُرْهَانَ رَبِّهِ رِئَابُ بُرْهَانَ رَبِّهِ رِئَابُ برهان, بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ والفحشاء والفحشاء لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب من جبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء من راد بأهل كسؤ إن الله أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب نليم قالت ما جزاء من أراد بأهل كسؤ إلا أي سجن أي سجن أو عذاب ليم ما جزاء من أراد بأهل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 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قِبَلٍ فَصَرَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قِبَلٍ فَصَرَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَشَهِ الشَّاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُم كَيْدُهُ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُم رَأَى قَمِيصَهُ رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك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 من الخاطئين مِنَ الخاطئين من الخاطئ إن كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة رأة العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا, قد شغفها حبا امرأه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب امرأه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إن لا نراها في ضلال مبين لا نراها في ضلال مبين لنريها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهم أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت وآتت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهم ووقالت خرج عليهم. واعتذت لهن متك وأتت كل واحدة منهم نسكين وقالت خرج عليهم واعتذت لهن متك وَآتَتْ كل واحدة منهم نسكين وقالت خرج عليهم أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت وقالت خرج عليهم أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا، وقالت تخرج عليهم أو سالت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا.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 وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما رأي له أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك النَّالِي لُمْتُنَّني فيه وَلَقَدْ رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَأْمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَأْمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ولئن لم يفعل ما أمره ليسجناه ولا يكون من من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه من ما يدعونني إليه من ما قال ربي السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن كيدهن إنه هو السميع العليم, إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين من بعد ما رأوا الآيات الآيات الآيات ليسجننه حتى حين من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتاة قال أحدهما إني أران يا خمرا خمرة أران خمرا أعسر خمرة إني أران يا أعسر أراني أعصر خمرا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أريني أعصر خمرا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أريني أعصر خمرا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أراني يا أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، إني أراني يا أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه اني اراني فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وقال لا خب، وقال لا خب، وقال لا خر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وقال آخر إني أريني. فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله بتاويله نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين نراك من المحسنين نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما قبل أن ياتيكما قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن ياتيكما قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون وهم بالآخرتهم كافرون وهم بالآخرتهم كافرون إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون. وهم بلا خيرتهم كافرون وهم بلا خيرتهم كافرون وهم بالآخرتهم كافرون وهم بالآخرتهم كافرون والتابعة من لتابا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والتبعت من لتابا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والتبعت من لتابا آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب والتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب والتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب والتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من شيء، من شيء، من شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن اهرباب متفذقون خير ام الله الواحد القهار اهرباب متفذقون خير من الله الواحد القهار اهرباب متفذقون خير من الله الواحد القهار اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ما تعبدون من دونه إلا أسماء أنسميتهمها أنتم وأباؤكم سميتهمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتُها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سُلْقان أنتم وأباؤكم, وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه أمر ألا تعبدو إلا إياه أمر ألا تعبدو إلا إياه ذلك الدين القديم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يا صاحبي السدين أما أحدكم ما فيسقي ربه خمرا أما أحدكم ما فيسقي ربه خمرا يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه من راسه فتأكل الطير من راسه وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه وَأَمَّا لَاخُ وَأَمَّا لَاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ قضى امر الذي فيه استفتيان قضيا امر الذي فيه استفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه مذكرني عند ربك وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بالضامنين فانساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بالضامنين فانساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بالضامنين فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سمان بولات خض وسبع سبولات خضر وأخرى يابسات يكلهن سبع نعجاف وسبع سبولات خضر وأخرى يابسات إني أرى سبع بقرات سمان يكلهن سبع نعجاف وسبع سبولات خض خضروا وأخرى يابسات إني يا أرث سبع بقرات سمال يأكلهن سبع نعجاف وسبع سبلات خضروا وأخرى يابسات يأكلهن سبع نعجاف وسبع سبلات خضروا وأخرى يابسات وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكل النسَب النجاف وسبع سبلات خضر وسبع سبلات خضر ارْيَ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلَهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ واسكوني في رؤيا يا ان كنتم للرؤيا تعبرون افتوني في رؤيا يا ان كنتم للرؤيا تعبرون افتوني في رؤيا يا ان كنتم للرؤيا تعبرون أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. يا أيها الملأ واسكوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون إن كنتم للرؤيا تعبرون افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون يا اي جمل ملء في رؤيا يا ان كنتم للرؤيا في رؤيا يا كنتم للرؤيا تعبرون افتوني في رؤيا يا كنتم للرؤيا يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغط أحلام قالوا اضغاث احلام قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهم ودك ربع دة أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون بتأويله فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأُوْصِلُونَ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأُوْصِلُونَ أَنَا بِتَأْوِيلِهِ فَأُوْصِلُونَ فَهُوْصِلُونَ فَأُوْصِلُونِ بِتَأْوِيلِهِ فَأُوْصِلُونَ وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة لنا أنبئكم بتاويله فأرسلون وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون فهرسلون يوسف أيها الصديق أثنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع نجاف وسبع سبلات خضري وأخرى يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلهم يعلمون إلى الناس لعلهم يعلمون لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سبالي يأكلهن سبع نجاف وسبع سبلات وسبع سبلات خضروا وأخرى بسات لا علية أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلهم يعلمون أفتنا في سبع بقرات شمال يأكلهن سبع عجاف وسبع سجلات خضري وأخرى بسات لا علّي لا علّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا دابا دابا فما حصدتم فذروه في سبله إلا قليلاً مما تأكلون تأكلون فذروه في سبله إلا قليلاً مما تأكلون فذروه فِي سبله إِلَّا قليلاً مما تأكلون فَمَا حَصَدتُّم فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ تَأْكُلُونَ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدائد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً إلا قليلاً مما تحصنون يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا, إلا قليلا مما تحسنون يا كل ما قدمتموا لهن إلا قليلا مما تحسنون من بعد ذلك من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث ناس فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعصرون ثم يأتي من بعد ذلك من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك اتوني به. وقال الملك ابتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللات قطعن أيديهن. أيديهن فسلهما بال نسوة اللاتي قطعنا أيديهن فسالهما بال نسوة اللاتي قطعنا أيديهن فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسالهما بال نسوة اللاتي قطعنا أيديهن فَلَمَّا جِيءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ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 قال ما خطبكن إِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ مِنْ سُوءٍ مِنْ سُوءٍ مِنْ سُوءٍ, من سوء, من سوء مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ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 ألا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قالت امرأة العزيز ألا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الخائنين الخائنين ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائمين لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائمين وما أبرئ نفسي وما أبدئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي بالسوء إلا ما رحم ربي لأمرة بالسوء إلا ما رحم ربي لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن نفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أستخلصه لنفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ائتوني به أستخلصه لنفسي وقال الملك وتوني به استخلصه لنفسي وقال الملك وتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين مكين امين مكين امين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. الأرض إني حفيظ علي. وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء حيث نشاء حيث يشاء وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكن ليوسف في أرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء من نشاء نشاء نصيب بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَأْ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَلَا أَجْرُ لَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فعرفهم وهم له منكرون فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجيء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجيء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخذ لكم من أبيكم من أبيكم من ابيكم قال اتوني بأخذ لكم من ابيكم من ابيكم ولما جهزهم بجهازهم قال توني بأحد لكم من أبيكم. قال توني لكم من أبيكم. ألا ترون أن يأوف الكيل وأنا خير المنزلين وأنا خير المنزيل. ألا ترون أن الكيل. أو الكيل وأنا خير المنزلين. ألا ترون أنني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ألا ترون أنني أوفي الكيل وأنا خير المنزلي ألا ترون أنني أوفي الكيل وأنا خير المنزلي فإلا لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ولا تقربوني فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإلا لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي وَلَا تقربون فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تاتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.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 فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافون رجعوا إلى آبيهم وقالوا يا أبانا منع عنا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ عَنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له نحافض فلما رجعوا إلى نبيهن قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا يكتل وإن له لحافون وإن له ققالهآمَنكُمْ عَلَيْهِ إَِّا كَمَا أَمِن تُكُم على أَخِيهِ مِقَبْ إِلاا كَمَا أَمِنْ عَلَى على أَخِيهِ مِ قَب إِلَّا كَمَ أَمِنْ تُكُم علىى قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل إلا كما أمنتم على أخيه من قبل هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل قال هل آمنكم هَل منكم؟ قال هلا منكم عليه إلا كما آمنتم على أخيه من قبل. قال هن آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيهم قدر، ثالله خير حفظا، حافظا خير حفظا، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي يا أبانا ما نبغي وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ردت إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ردة لينا ردة إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير, كيل يسير ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لاتتني به الا ان يحاط بكم لاتتني به الا ان يحاط بكم لاتتني به الا ان يحاط بكم أي يحاط بكم حتى تقتلوني موثقا من الله لاتتني به إلا ان يحاط بكم به الا ان يحاط بكم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أي يحاط بكم لتأتونني به إلا أي يحاط بكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أي يحاط بكم حتى توتوني موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم قال لنرسله معكم حتى مِنَ موثقا من الله لتاتنني به, لتاتنني به إلا أن يحاط بكم قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقًا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أي بِكُمْ قا. ولن أرسله معكم حتى تجوني موثقا من الله لاتنني به إلا أن يحقق لكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل آتوه موثقهم وقال الله على ما نقول وكيل آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتؤه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتؤه آتؤه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة متفرقة ودخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة من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 وَنِيعَنكُم مِّنَ اللَّهِ من شيء من شيء, مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 قضاها من شيء إلا حاجة في نفسي يعقوب قضاها ولم مات قانون من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا الا حاجة في نفسي يعقوب قضاها ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضها قضها ولما دقلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء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 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ آوَى إليه أَخَاهُ آوَى أَخَاهُ آوَى أَخَاهُ آوى أَخَاهُ آوى إليه أخا آوى إليه أخا آوى إليه أخا آوى إليه أخا قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون انا اخوك انا اخوك فلا تبت اسم بما كانوا يعملون انا اخوك فلا تبت اسم بما كانوا يعملون قال اني انا اخوك فلا تبت بما كانوا يعملون قال اني انا اخوك فلا تبت اس بما كانوا يعملون قال اني انا اخوك فلا تبت اس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه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 ثم, أذنم أيتها العير ثم أذنم أذن مؤذن أية هالعير إنكم لسارقون ثم أذن مؤذن أية هالعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سوا الملك قالوا نفقد سوا الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا زعيم ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ولمن جيء به حمل بعير وانا به زعيم ولمن جيء به حمل بعير وانا به زعيم حمل بعير به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقيين ما جئنا لنفسد في الارض وَمَا كنا سارقيين ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقيين قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين مَا جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين إن كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه فهو جزاؤه قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاؤه, جزاؤه, جزاؤه موجود في رحله فهو جزاه جزاه كذلك نجز الظالمين فبدأ بأوعيته قبل ويعاييحيه ثم استخرجها ثم استخرجها من ويعاييحي قبل ويعاي أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فبدأ أبي قبل وعي أخيه ثم استخرجها من وعي أخيه قبل وعي ثم استخرجها من أخيه مِوعَائِيَ خِيه فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَائِيَ خِيه ثُمَّ اسْتَخْرَجَاهُ مِنْ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ما كان ليأخذ أقاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ما كان ليأخذ أقاه في دين الملك إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء من نشاء درجات من نشاء من نشاء يرفع درجات من يشاء وثوق كل في علم علي قالوا إن يسرق فقد سرق أخل له من قبل فقد سرق قالوا إِيَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُلَّهُ مِنْ قَبْلٍ فَقَسَرَقَ أَخُلَّهُ مِنْ قَبْلٍ قَالُوا إِيَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُلَّهُ مِنْ قَبْلٍ فَقَسَرَقَ أَخُلَّهُ مِنْ قَبْلٍ يَسْرِقُ فَقَسَرَقَ اَكُلُّهُمْ مِنْ قَبْ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه. إننا نراك من المحسنين، نراك من المحسنين، نراك من المحسنين. قاللَ مَعَذَ اللهَّ أَن نخُذَ إِللاا مَوْ وَجَدنَ مَتَ عَنا عدَهُ إِلَّا إذا اللظالمون إلَّا مَوْجَدَنَا مَتَعَنَّ عِنْدَهُنَّ إِنَّا إذا اللظالمون قَالَ مَعَذَّ اللَّهِ أَنَّا خُذَ إلَّا مَوْجَدَنَا مَتَعَنَّ عِنْدَهُنَّ إِنَّا إذا اللظالمون إلا موجدنا مت على عنده إن إذا الظالمون فلم يستئسوا منه خلاص نجية منه خلاص نجية فلم يستئسوا منه خلاص نجية فلمستئسوا منه خلاص نجية، فلمستايسوا منه خلاص نجية. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن آبكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرّوا الطّب في يوسف؟ أَلَمْ تَعْلَمُوأ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ הנ positives موثقيًا من الله ومن قبل ما ترَّطنتم في يوسف أَلَمْ تَعْلَمُواٰ أنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوثِقًا مِن اللَّهِ وَمِن كَبْلُ وَمِن كَبْلُ مَا تَرَّطْتْ في يوسف. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتموا في يوسف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 أن أباكم قد خذ عليكم موثقا قد خذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرّت في يوسف قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد اقف عليكم موفقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي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 وهو خير الحاكمين و خير الحاكمين و خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق يُودِعُونَ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ يُودِعُونَ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ يَوْمَ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون والعير التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون قال بل سولت لكم, سولت لكم أنفسكم أمرا سولت لكم أنفسكم أمرا سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أن يأتيني بهم جميعا أيّات يني بهم جميعاً، ياتي يني بهم جميعاً، عسَّ الله أَيّات يني بهم جميعاً، إنّه هو العليم الحكيم، إنّه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أَسَفَ على يوسف، يا أَسَفَ على يوسف. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف يا اسف على يوسف وقال يا اسف على يوسف وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف يا اسف على يوسف وتولّى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولّى عنهم وقال يا أسفى على يوسف يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهوكويم فهوكويم وبيضت عيناه من الحزن فهُو كظيم قالوا تَاللَّه تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ حَتَّى تَكُونَ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله ولا تياسوا من روح الله فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله ولا تياسوا من روح الله اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تياسوا من روح الله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 إنه لا يأيسر من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة وجنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا. وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ, ببضاعة مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا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 وجئنا ببضاعة مسجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون إذ أنتم جاهلون إذ أنتم جاهلون قال هل علّتموا ما فعلتموا بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أهلك لا أنت يوسف قالوا إنك لا يوسف قالوا أهلك لا يوسف أأنت لأنت يوسف قالوا أأنت لأنت يوسف أأنت لأنت يوسف أأنت لأنت يوسف قالوا أأنت لأنت يوسف أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي وهذا أخي وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.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 لَقَاطِئِينَ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ أَثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ أَثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قالوا تالله لقد ترك الله علينا وان كنا لخطئين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وَإِن كنا لخطئين لخطئين قال لا تتهيبوا عليكم قال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 واتوني بأهلكم أجمعين، واتوني بأهلكم أجمعين. يأتي بصير وواتوني بأهلكم أجمعين، واتوني بأهلكم أجمعين. يأتي بصير وواتوني بأهلكم أجمعين. يات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين, بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يات بصيرا واتوني, واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن إني لا أجد ريحا يوسف. قال أبوهم إني لا أجد ريحا يوسف. قال أبوهم إني لا أجد ريحا يوسف. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ أَبُو لا اجد ريح يوسف لولا أن تفندون تفندوني لولا انت فندون لولا انت فندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلم ما أنجى البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا ألقاه على وجهه فرتد بصيرا فلما أنجى البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا على وجهه فرتد بصيرا أنجي البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ألقيه على وجهه فارتد بصيرا فلما أنجاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ألقيه على وجهه فاغتد بصيرا أنجي البشير ألقيه على وجهه فاغتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أعلم من الله ما لا تعلمون إني أعلم من الله ما لا تعلمون إني أعلم مِنَ اللَّهِ مَا لا تعلمون قَالَ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين خاطئين استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين خاطئين خاطئين خاطئين خاطئين, خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي سوف أستوفر لكم ربي سوف أستوفر لكم ربي قال سوف أستوفر لكم ربي إنه والغفور الرحيم إنه والغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبوي آوَى إليه أبويه آوَى إليه أبويه آوَى إليه أبويه آو الىه ابوي او الىه ابوي او الىه ابوي وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين آمنين آمنين وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقبله سجدة ورفع أبويه على العرش وقبله سجدة وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا تاويل الرؤيا يمن قبل قد جعلها ربي حقا يا هذا تاويل رؤيا يمن قبل قد جعلها ربي حقا وقال يا ابتي هذا تأويل رؤيا يمن قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا تأويل رؤيا يمين قبل قد جعلها ربي حقا تأويل رؤيا يمين قد جعلها ربي حقا يا أبت هذا تأويل رؤيا يمين قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حق وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا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 وقد احسن بي إذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان مِنْ بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي وقد احسنني اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي وجيء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي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 وقد أحسن بي إذا اخرجني من السدن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجيء بكم من البدو وجيء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء يشاء يشاء إنّه هو العليم الحكيم إنّه هو العليم الحكيم ربّ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث الأحاديث وعلمتني من تأويل الأحاديث ربّ قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني رب قد من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث الأحاديث فاطر السماوات والأرض ولب ولأب فاطر السماوات ولب أنت ولي في الدنيا والآخرة ولاخرة ولاخرة في الدنيا ولاخرة ولاخرة والآخرة, والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك نوحه إليك ذلك من أمباء الغيب نوحه إليك ذَلِكَ من أمباء الغيب نوحه إليك ذلك من أمباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إذ جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون Wama Ektamun Nasi wala w harostebi mukmin bimin Wam Ektarun Nasi wala w haros debi mini Wama Ektamun Nasi wala w harostebi أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر من أجر من أجر وما تسألهم عليه من أجر عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وهم عنها معرضون في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكاين من ايه في السماوات ول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وَكَافِئٌ مِنْ آيَهِ وَكَافِئٌ وَكَافِئٌ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ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 أفأمن أنت تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغضتهم وهم لا يشعون؟ أفأمن أنت تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بضتة وهم لا يشعون؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بضتة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 أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله أدعو إلى الله قُلْ هذه سَبِيلِي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي إلى الله على بصيرة أما ومن يتبعني على بصيرة منا ومن يتبعني على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين وما أوصلنا من, من قبلك إلا رجال يوحى إليهم من أهل القرى. القرء إليهم من أهل القرى إليهم من أهل القراء وما أوصلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى القرء إليهم من أهل القرى من أهل القرى يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى يُوحَى ايهم من أهل القرى رجال يوحى اليهم من اهل القرى من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم افلم يسيروا في ارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الاخره ولدار آخرة خير للذين التقوا ولدار آخرة خير للذين التقوا أثلا تعقون أثلا يعقون حتى إذا استأسي الرسل وظنوا أنهم قرّضوا جاءهم نصر نافر جم نشأ فنجي من نشاء وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أن أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء جيئهم نصرنا فنجي من نشاء وظنون أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وظنوا انهم مقركذبو جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى اذا Hatta الجثث حتى اذا الرسول أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا نصرنا أَهُمْ نَصْرُنَا جِئَ أَهُمْ نَصْرُنَا فَلْجِيمَ النَّشَأَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعْبَرَةٌ لِأُولِي الْبَابِ لِأُولِي الْبَابِ لِأُولِي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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مم را يؤمنون Alif Lam Mim Alif Lam Alif الف لام ميم را يؤمنون باسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يؤمنون ألف لام ميم يؤمنون ألف لام راط ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وَدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام مِيم يُؤْمِنُونَ أَلِف لام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 yu'minun alif lam mim mere bismillahi rrahmani rrahimi alif lam yu'minun alif lam يؤمنون ألف لام ميم ولكن تصديق الذي بين أديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مر وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام مر ما كان حديثا يفترع ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء إوه دوى رحمة لقوم يؤمنون ألفنا